فَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ كُنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وليمسنكم, وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَمْ إِن زُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ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 وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ ٱلَّذِينَ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَـٰهَآ أَحْيَيْنَـٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ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 تومبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهر فإذاهم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم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 فما استطاعوا مضيّون ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أ فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما يندغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليُذّر من كان حيّا وياحٍ